أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا الندوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار رطلت وإذا الوحوث حشرت وإذا الزحار سكبرت وإذا النفوس زوجت وإذا المرودة سئلت بأي ذنبه وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشقت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أسلفت علمت نفس ما أخضرت فلا أقسم في الكنس الجوار الكنس والليل إذا عص عص وَالصُّبْحِ إِذَا والصبح إِنَّهُ تنفس إنه لقول قوة عند العرفين مفاع ثم أمين وما صاحبكم بجنون ولقد رآه بالأوقات المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان قديم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين قل <مأن يستخيم> وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب